وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِن نَّصِيرٍ لَّا يَسْأَمُ الْإِنسَانُ مِن دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ وَلَئِن أَدْقَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّهُنَّ لَيَقُولَنَّهَا ذَلِي لَيَقُولَنَّهَا ذَلِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ وَلَا يُوَجَّعْتُ إلَى رَبِّي إِنَّ لِي عُدَاهُ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا ولنذيقنهم من عَذَابٍ غليظ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَغْرَضَ وَنَأْبَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عريق قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنَ الْعَيْنِ الله ثم كفرتم به من أضل من من هو في شطار بعيد سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مريه من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء بسم الله الرحمن الرحيم حمين عين سين قاف كذلك يوحين إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم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 ذلكم الله ربي عليه توكلت واليه انيد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 وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ تَرَ الضَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتٍ خِلْدَاتٍ لَّهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ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 أَمْ يقولون افترى على الله كذبا فان يشا الله يختم على قلبك ويمح الله الباطل ويحق الحق بكلماته انه عليم بذات الصدور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 إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعطوا عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما اوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون الاسم والفواحش واذا ما غضبوهن يغفرون والذين استجابوا لربهم واقاموا الصلاه وامرهم شورى بينهم وامرهم شورى بينهم ومن ما رزقناهم ينفقون والذين اذا 126-وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين 127-ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من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 124- لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور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 الَّذِي أَمَرَ يُرْسِلُ رَسُولًا فيوحي بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أمرنا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 ألا إلى الله تصير الأمور بسم الله الرحمن الرحيم حامين والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون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 وجعلوا له من عباده جزءا ان الانسان لكفور مبين ام اتخذ مما يخلق بنات وصفات بالبنين واذا بشر احدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم وَمَن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الْمَلَائِكَةَ الذين هم عباد الرحمن إناثا فشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما مَا ما لهم بذلك من علم إنهم إلا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 أضل كفي قرية من نذير إلا قال مترفواها إلا قال إنا وجدنا آباءنا على أمة وإن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 وآباؤهم حتى جاءهم الحق حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر واننا به كافرون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 ربك خير من ما يجمعون ولولا يكون الناس أمّته واحدة لجعلنا, لجعلنا لمن يكفّر برحمن لبيوتهم, لبيوتهم سقفاً من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبواب وسروراً عليها يتكئون وسقفاً وإن كل ذلك لما متاع الحياة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 قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ أنكم, أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما ونذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم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 في قومه قال يا قوم اليس لي ملك مصر قال يا قوم أليس وهذه الانهار تجري من تحتي افلا تبصرون ام انا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا القي علي اسوره من ذهب او جاء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 فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا اذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك جَدَلَ جدلا بل هم قوم خصمون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 ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء سَبِّ الْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي الله فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُون إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم الذين ظلموا من عذاب يوم الين هل ينذرون الا الساعه ان تاتيهم بغته ان تاتيهم بغتة وهم لا يشعرون الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو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 أدخلوا الجنة, أنتم وأزواجكم ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف أنتم وأزواجكم عليهم بصحاف من ذهب وأكوار. وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها, أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكية كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون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 سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون, سبحان رب رب العرش عما يصفون فذرهم, يخوضوا فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إلهه الأرض إلىه وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنه علم الساعة وإليه ترجعون ولا يمك الذين يدعون من الشفاعة إلا من شهد بالحق إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئلا سألتهم, سألتهم من خلقهم لا الله فإن يؤفكون وقله يا رب إنها واصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا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 لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم, ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون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 إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عثت بربي وربكم أن ترجون، وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرم.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 ونعمة كانوا فيها فاكهين كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم, وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين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 من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم فأتوا بِآيَاتِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ أَهُمْ خَيْرٌ أَم قَوْمٌ مُّتَّبَعُونَ وَالَّذِينَ لَنِقْدِرَ لَهُمْ أَهْلَكْنَاهُمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لا خلقناهما إلا بالحق ولكن, ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم إلا من رحم الله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 إِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ يَسْمَعُ آيات اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَإِذَا عَلِمْنَا مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَاهُ هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ مِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَتَّقُوا وَلَا ما اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم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 ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهمهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأم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 والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا, أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم, سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون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 فَمَن يَهْدِهِ بَعْدِ اللَّهِ فَلَن تَجِدَ لَهُ مُدَّخِرِينَ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يَهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ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 ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترا كل أمة جافية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنت لفضيله <تصفيق> الدكتور هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق اننا كنا نستنصح ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق اننا كنا نستنصح ما كنتم تعملون فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم هم في رحمته فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تتلى عليكم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 بمستيقين وبدالهم سيئات ما عملوا وبدالهم سيئات مَا عملوا بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومؤاكم النار وما لكم من ناصرين